فكن أنيسي في وحشتي ومقيل عثرتي وغافر زلتي وقابل توبتي ومجيب دعوتي وولي عسمتي ومغني فاقتين، ولا تقطعني عنك، ولا تبعدني منك، يا نعيمي وجننتي، يا نعيمي وجننتي.